وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى والصحة وحسن الخلق اللهم ارزقنا حسن الخلق اللهم امنحنا حسن الخلق Aishhadu an la ilaha illa Allah Aishhadu an muhammad arrasulullah Hai ala assalate, hai ala Qad qamat assalate, qad qamat assalate الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا أقيبوا صفوفكم وتراثوا الله أكبر الله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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وَد وَحمَة للمؤنين قُل بفَط الله وَبحمَةِ فبذكَ فَلْ يفح فبذكَ فَ يفْحهُ خَير م يجمَ الله ربنا لك الله, الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ولا الضالب يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ الله of the Allah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 سمع الله لمن حمده ربنا ونا كلا Salamu alaikum.